وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةَ فِي صُحْفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِهِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَةٍ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 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمرئ منهم يومئذ شن يغني وجوهه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوهه يومئذ عليها غبرة ترهاقها قت ره هم الكفرة الفجرة